طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وحمد على آله وصحبه حيا الله الشباب في الحلقة الأولى التجربية من بودكاست 4 في 4 في أربعين. الله يحييكم طبعاً اليوم المفترض أن نصير 4 لكن ما صرنا 3 أخونا محمد عبد الجبار اعتذر اليوم فيه يسأل الله خير أخونا أبو أخونا صالح نعم وسام الصالح وسليمان خان، أخوك المتحدث عادل السلطان قد تكون دي سجعة ولا لا شيء؟ نعم يحتاج. طيب. شوفت لك تجنا. لا والله تجنا وأنا قلنا. سمعت حسينك تجنا عجيب. آه طيب آه احنا المرة الماضية إحنا قلنا في المقدمة آه آه يعني إحنا علىنا أربع شباب راح يسوي في تخصص معين وأنا جلست تقريبا قرابة الأربعين دقيقة أو حولها. ونوفيد المستمعين بقدر استطاعتنا على ما يتيسر من فوائد ومنطقات ومتخصة وشيء أو بس أود أحيي المستمعين اليوم في البودكاست الأول وعسى الله يوفقنا يعني التجريبي, التجريبي الله يوفقنا يعني في البودكاست الجاي وال... يعني هذه كلمة قبل ما نذكر الحلقة الماضية صحيح نحييكم أخوان المستمعين ونرحب بكم وأيضا نشكر الأخوان في مركز نورين على إضافتهم يعني زملاء خيرهم اللي مسضيفين للحلقة هذه يمكن أبو خالد عادل يحدثنا عن نبذة عن مركز لكم قرب عن مركز مركز لا بفضل الله يعني أنا قلت نسأعطي نتاج مختصره مقتضبة ما عش ما طير عليكم في النبذة البسيطة عن مركز نورين وحتى البعض كما يقولون إنهم سوتو يعني دعاية تجارية نقول لا مركز نورين هو يعني مجاني اصلا كل, برامج، كل برامجة مجانية لا تهدف للربح تماما وكل الدورات مجانية بدأت تقريبا من عام سب، سبع عشرين هاي سبع عشرين مع ثمانية كنت مدير ثلاث سنوات حتى يعني سبع ثم عام ثلاثين واحد وثلاثين كان واحد شاب جاء بعدي وتولى إدارة المركز مركز زوريم تخصص في حلقات التحفيظ مم. معلمين ومشرفين وإدارات عليا كجمعيات وغيرها أيضا عندنا مشروع مميز صراحة اللي هو مشروع التأهيل الإداري التأهيل الإداري كيف نأهل الحلقات التحفيظ إداريا كيف تمر وياك رسالة أهداف ااا برامج كان في يعني نماذج خرجت بعد الدورات هذه نعم هنا ميت الدورات اللي عندنا ما يجون ويكون فقط علمي لا للاسف في كتابه يخرجون في النهايه خطه مكتوبه لمده ثلاث سنوات تطبيقي هذا على حسب هذا نقول الحلقات ثم بعدها هذه اللي خلت شوي نبدا بالجمعيات التحفيظ ما شاء الله اهلنا قبل السنه الماضيه تسع جمعيات كلهم كتبوا خطه استراتيجيه لمده ثلاث سنوات وبعضهم شاء الله وبعضهم الى الخمس سنوات وحمد الله يعني يعني صدى اللي وصلنا منهم صدى كبير صار وقوي بعضهم كان يقول يعني تغير الوضع عندنا بشكل كبير يعني كجمعية صار عندنا خطة صار ورجع نجعلها ونف تغير مرة والله شوفنا الأوراق <تصفيق> ملزقة والدنيا <تصفيق> إيه <تصفيق> مركزان تشوفون نشوفهم الآن يعني مليان أوراق ملزقة كده وعليها خطط وورشات عمل يعني شيء يفرح صح صح ويؤكد صح ويأكد إنه يعني الحماس المشاركين. ايه <تصفيق> في الورقة مقلوبا ويعني فيها الكاركت حسنها <تصفيق> بعض الشيء مبدعين ترى يعني فمضمنا الشيء السنة هاي ايضا استهدفنا ودراء جمعيات التحفيظ بمنطقة الرياض كلها ما شاء الله جمعيات التابعة للرياض قرابة 29 جمعيا وكلهم استهدفنا وقدمنا مجموعة دورات فترة الماضية وغدا في دورة ما شاء الله بعنوان تقويم ما الرياضة ماذا هو يوم كمّل اليوم التاريخ؟ راه 26 ده الحجة أه طيب فبكرة في دورة مع تقويم العمل مؤسسي حلو ما شاء الله فالحمد لله يعني والمشاركين ط ط ط هل يعني اللي في غير الحلقات وفي غير ال هل فيهم يعني لهم فرصة للمشاركة يعني مثلا أنا والله عندي مثلا مشروع تجاري خاص تمام بس اهتم مثلا بصناعة الرؤية والرسالة ويعني افكار الإدارة جميل. فهل مكنتي تفيدوني؟ هو الأصل أنه أي واحد يعني علاقة تطورية بجمعيات التحفيز هذا الأصل. أنت متخصصين متخصصين في حلقات التحفيز وجمعيات التحفيز. وهذا جميل. هذا أتصور أن هذا يعني يميزكم بحيث أنه تتخصصون في شيء ما ما تسوون في لكم منافس. والله الحمد لله يعني أنها خلاء. يعني قد يكون في منافسين قليلين أو كذا أنا ما أود أحاول ما في بس في ناس يعني يعني يمكن واحد ما وصلام يعني. أنا. بس في في يعني في الرياض فيه يعني في أخرى. يعني أنا أحاول مراقب يعني. في مركز متخصص. لكن نعم نعم. إدارات التحفيز. هو مركز برز شوي بفضل الله علينا كان في دعم جيد. الحمد لله. وصلنا يعني يعني إلى. إلى خرج ال أقول المملكة بل ناس في البحرين وقطر والكويت والأردن هذو كلهم زارونا ما شاء الله وبعضهم نقلت تجربة بعضهم قال أصلاً عطونا مركز زواج كلا لكن نأخذ الكل نا قالوا فرع عندنا قلنا والله صعب فتح فروع لكن أنتم خذوا ما تيسر من عندنا من برامج من أنشطة وشكر على هذا خرج المملكة دخل المملكة أيضاً نفس الشيء بل بعضهم فتح في أماكن ثانية مركز سديم يعني كان عندنا موظف يعني متعاون ما الله كذا ثم انتقل أيضاً لمكان آخر فتح معرض السدريت مثل نورين نتائج كانت كبيرة آخر نتيجة يعني كنا تسوي نسوي تقرير الأسبوع الماضي آخر اليومين الماضيين فكان من أحد المستفيدين مدير جمعية تحفين من الجماعات الموجودة حولنا قال لقد تغيرت حياتي بعد دخول هذا البرنامج سبحان الله يعني لا جمعيته ولا هو شخصياً كشخصية كذات يعني بفضل الله يعني الله. كان فيه يعني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 وسائل جذب الطلاب الحلقة التحفيق الحمد لله للأخرج النتيجة نتيجة كانت طيبة جدا جدا عرفنا ماذا يريد الطالب ما ما شاء شاء الله. بالضبط طبيعي. يعني وش أهم شيء عنده العجيب ومن المفارقة أن الطالب هذا يعني أو الطلاب يعني اللي يخذرنا النتيجة اختاروا شيء غير معنى يعني الواحد بيفكر بالرحلات الرحلات أو يفكر بأنها مثلا جوائز أنه أهم شيء جذبه لا صار شيء آخر تماما وش الشيء يحتاج أذكره تتوقعون طيب وش توقعون؟ غير الحفلات غير البيئة والتشجيع هذا شيء بعيد على يعني ممكن يكون وملاسق للطالب يعني شيء في الحلقة مدرس الحلقة مدرس الحلقة وش فيه؟ وتعامل أحسن تعامل <تصفيق> واخلاق المعلم مع الطالب هذا رقم واحد كانت في جذب الطلاب في الحلقات التحفيظ للحلقة أدفع من البرامج والأنشطة كل شيء دايماً كل هذا كانت نشتري في حلقة أنا صار عندهم رحلة هم راحت الرحلة فصلنا <تصفيق> <تصفيق> طيب هذه أقولك يعني شوف النتائج أحياناً من خلال دراسة لا يمكن أن يصير واحدة تصور ذهني يتوقع لكن جاتنا الوضع يعني من خلال دراسة يتبين لنا ممكن نسوي برامج الآن أخرى يعني نحن لو ال بعض الرحلات هذه عرفوا إن هذه النتيجة بهذا الشكل ممكن معناته أن رقم واحد ليه هو المعلم ولازم معلم أنطورة في التعامل في الحوار في كيف انه يتكلم على الطالب كيف انه يعني يحترمه ما شاء الله مو عندي طرق ما والله ليتكم من قبل يعني والله حيكم هنا زيارات عندنا صراحة يعني مفضل علينا أيضا زيارات بشكل تقريبي أسبوعي إلى أسبوعين مستمر صراحة من جميع المناطق طرق التواصل آخر هزارنا واحد مشايخ من الدكاتره اسمه ما اسمه سامشي طرق التواصل التواصل نقل في موقع نورين في موقع أوه. عندنا نورين طبعًا ما قلنا حتى مركز زورين تابع نورين تابع لمجمع نورين مجمع نورين أيضًا كبير ويبغى الكلام كثير صراحة. ماشي. في حلقات تحفيز. خمس. نضار لو دام بودكاست نورين. حلقة في خمسة طالب. ما إحنا في شيء كثير فأنا ما ودي أطول عليكم هذا نوردة بسيط على مركز نورين وهو يستاهل يعني في في نتائج غير طبيعية نفضل الله علينا. وبجهود الشباب يعني ما هو يعني يعني شخص فلان ولا فلان الجميع صراحه مشتركين في هذه النتائج والله هنيكم على ال... يعني العمل اسميه الراقي تمام حمد راقي حمد في الفكر وراقي في في ال... في العمل المؤسسي والمتقن يعني ما شاء الله الحمد لله وكرم هالمكان الطيب بعد ما شاء الله جزاكم الله خير وعلى ساجبكم الموكه <تصفيق> والله لا لا لا بعد الظهر الضح... شفت المقهى هذا ما شاء الله يعني فيه مواقف كراقه شباب و... و... احترافيه الحين مشفدي لازم اسف يعني <تصفيق> نعطيهم يعني. الله. الله يحييكم. طيب إيش عندنا اليوم أبو خالد؟ وعندنا ثلاث فقرات. صح. خلونا نبدأ بابراهيم ثم ابو صالح ثم محدثكم <تصفيق> وش طبعاً عندك أبو؟ حطت هنا في, في الوجه. <تصفيق> نعم. طيب أنا يعني زي ما قلت في المقدمة الأولى اني مهتم بالإعلام. أمم. ااا أنا سمي يعني اهتمام هواية وهاوي. أبربس، دائما يقولون أبربس في, في الإعلام، مرة أشوف هذا وأشوف هذا يعني يعني واحد طالب جامعي فيحب يخوض في فالمور ويحوس فيها و... لأن الإعلام حس في شيء يجذبني وأحس أنه شيء من أقوى الأشياء الموجودة الآن ممكن واحد يعني يؤثر فيها ويكون قريب الآن الإعلام ماسك شيء يعني لولا الإعلام كم طلعنا إحنا في البودكاست يعني, ولو التقنية يعني العلام، العلام في البودكاست <تصفيق> ولولا التقنية ما طلعنا بعد. الإعلام والتقنية واحد. وصدقني البودكاست لولا الإعلام ما طلع ولولا <تصفيق> التقنية ما طلع. يعني إحنا طلع. الإعلامي الإعلامي. <تصفيق> طلع البودكاست. الإعلامي طلع البودكاست. <تصفيق> يلا روح أعلم الناس عندك في شيء اسمه بودكاست. ما تحتاج لا. تلف حافظة تلفزيون تلف راديو. طيب أنا بس شكرًا بخلية بعد فترة كذا يعني الحوار وش أحب وش ال الأول البيض أو الدجاج الدجاج لا أنا <تصفيق> شرفت اقتراحك. طيب يعني هي أنا أقول لكم سوالف هاوي خلا يعني لا تخلونها دورة ولا تسمونها كتاب أنا يعني تأذت زي ما يعني استفدت من الناس عندهم فبرات تمام ف. بقول يعني مجموع من الأشياء اللي ممكن أحسنها تفيد الناس شريك. اللي هم أمثالي مو يعني لهم في هالمجال اللي يهتمون فيه نعم بيض تفضل فراح أتكلم اليوم عن صفات المعد الجيد ممتاز تمام أول, أول صفات المعد الجيد مم. هذه فوائد استفتتها في دورة من أستاذ سبأ باهبري ونعم. يعطانا دورة كده مختصرة يعني كانت سريعة في صفات المعد الجيد والمقدم الجيد باخد اليوم بس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 في الشرقية مثلاً. مم. حلو. آه عن آه موقف أو حصل حدث حصل في دولة معينة. كذا أصلاً تقول نأخذ الأخبار وأخذ إحدى. تشوف صوت الناس صوت المجتمع مم. وش صار آه آه قضية حاصلة و الناس يتكلمون فيها. الشيء الثاني غير الجرايد مثلاً. الجرايد يعني لا تعتمد عليه بشكل أساسي. لكنها من الأشياء اللي تهتم عليها. مواقع الأخبار. الالالسواء أنا الصحف سواء أنا اليعني الصحف المحلية الأخبار المحلية أو الأخبار حتى العالمية ممكن تصير قضية عالمية تمام وكذلك نقاشها يكون محلي إذا كان مثل برنامج مثلا متخصص في أشياء قضايا عالمية مثلاً. يعني مثلا خلنا بقول لك الزميل علي العزازي عنده حلقة بعد أسبوع راح يقدمها في برنامج عن التطوع جميل حلو حلو التطوع موضوع جميل. معروف ودايم متكلمين لكن ليش فطار علي اعزازي موضوع التطوع يوم الاسبوع القادم اه كل في, في شيء حدث عالمي عن التطوع الاحد القادم مم. يوافق اليوم العالمي للتطوع جميل حلو مم. اليوم العالمي للتطوع. فمن المناسب لانه مطلع يعرف انه والله ذاك اليوم يوم الأحد اليوم العالمي تمام لو الاطلاق <تصفيق> ما ما ما ظهر في البرنامج اداره التطوع اليومين الماضي هذه جونا مم. مجموعه رقم 6 ثم جانا سبعة من السنه تحويريا كان سعود يزورونا او يتطوعون في اكثر من جهة التطوعيه في يعني من الناس الجامعة قالت لهم الفترة لكم أسبوع أسبوعين لكم تطوعون بأي جهة من الجهات يخبرون تج ترسلنا تقرير بسيط عن هذا الموضوع فنرجع موضوع الصفات المعدودة أن يكون يكون مطلع يقول لكم هذا مثال لو أنه ما كان مطلع ما عد الحلقة هذه في يعني تشوف مثلا برنامج ساعة الحوار مثلًا يختار مواضيع تكون متألقة في أحداث آنية م -م. مثلا لما فترة الحج اختار موضوع عن مكه اشياء عن زمزم نتكلم عن المشاريع اللي مقدمه شيء يعني والوشي موجود الآن حالي ولو اطلع كما اقدم هالموضوع هذا اشياء كثيره تجي تحت هالموضوع هال. <تصفيق> هذا <الـ> هذا هذا <تصفيق> الاول شيء اطلع هذا أطلع. الشيء الثاني الحياد طبعا يقول لك الحياد دائما يقول لك الحياد في الاعلام كذبه يعني ويعني يقول لك الحياة في الإعلام كذبة كبعة ما في أحد محايد لكن يقول لك لا تصير محايد لكن صر موضوعي شو الفرق لأنك تكون موضوعي بمعنى والله مثلا صار حدث معين هلو اللي قريب لك وكان قريبك هذا هو المسؤول عن الخطأ اللي حصل مثلا في جهة معينة في موضوع معين يتعلق فيه في تجارة مثلا حلو مو بس والله عشان نو... يعني مثلا هو فاز مثلا في قضية وتجارة وربح شيء معين مو بعشانه والله مثلاً ولدعمك مثلاً أو قريبك تروح تجيبه بينما هناك واحد أنجح منه وبإمكانك تجيبه اه هذا السبب الإعلام يعني ال خل خليك موضوعي الواحد يرفع الناس عشان هي لهم علاقة بأيه. إيه مثلاً واحد ماخ واحد مثلاً عشانه مثلا نفس مثلا يوافق خوافك وفكرك لا يعني تجيبه مثلا او تتكلم عن موضوعه بينما تترك المواضيع الثانيه اللي مالك علاقه فيها ايضا هذه يعني هذه اللطيفه حس الذوق كيف الذوق بانك تختار مواضيع جيده تمام يعني لو كلام احتياجات او كلام اس يكون يكون عندك طبعا المواضيع هذا جزء من الذوق، تمام؟ يدخل منها الأشياء الثانية، يعني أفكار، أفكار برنامج، تمام؟ يكون لك ذوق مختلف عن البقية، لا يكون لك ذوق ثابت، تمام؟ دائماً في أي برنامج تفكر فيه فيها، أي طرح تقدمه، فكر بطرحه من جهة لا يتوقعه الناس. جميل، تتميز، تميز، ولذلك يعني خلي يكون عندك. ذوق عالي تمام لون في الطرح لون في أه لا لا أه هي اشياء اشياء حلوه بسيطه تغير فيها وتبدل فيها يعني ترتقي بالفكره مثل بعض المقدمين الان بجنب يريد يختم اما يجربك الاوراق على الطاوله م. او مثلا يختم يحط مثل القلم في باقوته او انه كل لك له طريقه معينه يحاول تميز عن مذيع اخر أي, أي, اي حط لك حط لك بصمه نعم يعني مثلا <تصفيق> أذكر واحد من الزملاء لما يعد أي برنامج، تمام؟ يحط في راسه مثلا يحط يحط ضيوف، تمام؟ أيوة يختارهم ويقول والله فلان يكتب مثلا مرة بالصف عن موضوع معين. يحط لك يكتب أسماء الضيوف عنده، تمام؟ يقول والله فلان هذا طلع في برنامج فلاني وهذا طلع في برنامج فلاني وهذا ما طلع، وهذا بعدين يعيده مرة ثانية. هذا فيه هذا متحدث، هذا ما صحيح اسم, اسم بس ما يعرف يتكلم الشاشه مثلا او فلان وهذا فلان ما يبدأ يصنف لك اياه تمام؟ تميز بعدين يجيب لك اعلى واحد اسما تمام؟ واعلى واحد كذلك تحدثه تمام؟ هذه طريقه يعني اسلوب في الذوق في اختيار الضيف هذا يعني شيء شيء. وذافر جدا. أزى من يكون والله عندك مستقب فلان تعرف فلان, فلان يلا بس شنوا يلا تعال. لكن أقول إيش فيها؟ أن بعض البرامج أن تميزت وصارت شهورة أو معروفة بأسلوب لتذكرها. أن بعض لها لون لها طابع معين ومميز لها الأسنوات لتنسى عليه ماذا يستمرون يسمعونها أو يشاهدونها بالتلفزيون أو القنوات؟ لأن لها حركة معينة في طريقة. ولذلك. اختيار. قلت لك حس الذوق هذا. يعني مم. في وقت يعني يفتقد فيه الذوق الصفة اللي بعدها إنك لا تتكلم في ما تعلم جميل ملو هذه علاقة من قريب وبعيد بالاطلاع بمعنى جاك موضوع قوي جدا وتوقعت تتكلم فيه بالإعلام لكنك ما تحسن في شيء ما فأياك أياك أنت تتكلم فيه أنت خاطب المعيد طبعا أنا خاطب المعيد ما اياك اياك تعد له يعني وأنت ما يعني انا اتوكل واعد يعني اقدم اهي من الفتره يعني اصل معد العمل ده. معد لا يكون بدون مقدم والمقدم لا يكون بدون ايوه ايوه تمام لكن له نفس الفكره يعني فلا فلا يعني, يعني لا تتكلم أقصد اب حلمه لا تتكلم عن لا, لا لا تعد مم. في شيء لا ثاني تمام لا لا تصور في ذهنك بدل والله نكته تفصح مثلا عن الاقتصاد مثلا الاقتصاد الإسلامي تقول الاقتصاد الإسلامي هالبنوك اللذي وبتده بسم الله وتكتب لك كم حرف كذا وكم غضبه وتعطيها مقدم لا أنت ما تفهم في الاقتصاد إياك أن تعد في الاقتصاد إذا أردت تعد في الاقتصاد ببحث في الاقتصاد وأرف وش الأشياء اللي تهمك مثلا والله أنا بكت أتكلم مثلا عن المصرفية الإسلامية على و... و... مصرف العالم تمام فروح أقرأ عن هالالشيء هذا وأبحث فيه وأجيب أتكلم عن الموضوع اللي أبغى أقرأ في الموضوع اللي بتحدث فيه. ممتصف. تخيل ممتصف. لو أتكلمت عن المصلفين الإسلامية ولا وأنا... ما لي علاقة. تخيل لو إني تكلمت عن في المصلفين الإسلامية وأنا ما أعرف ما أفهم فيه. أصل راح يعني أجيب ال ال. بس اللي يشوفون أو يسمعون أو كذا خلاص ماي مايجول مرة ثانية. بنعرف إنه وضع سيء. إن خير. إن لم تكن صحيحة. لا مثلًا تكن صخرية. آخر شيء اللي هي الثقافة. بمعنى أن ال... يعني شوفنا عند الآن ثلاث ثلاث شفاهات تتعلق بالمعلومات المطروحة. قلنا الاطلاع قلنا لا نتكلم في ما تعلم وأخيرًا ثقافة. الثقافة مختلفة نوعًا يعني على اختراق بمعنى إنك لابد أن يكون لديك مكتبة تحتوي على كل أنواع الرؤى. أمين تقرأ في ال كما أنك تهتم في الإعلام تقرأ فيه لا يعني هذا أنك تنسى الأشياء الباقيا ت يعني فليكن عندك كتب عن الإدارة ليكن كتب عندك عن الأدب يكون عندك كتب يعني تزيد من ثقافتك وترتقي بفكرك أنا مرة شفت في مشهد وهذا يعني حتى أيضا اكتشفوه مجموعة كبيرة اللي هو الشخص ما له وده جاي بصوته هو أمام مكتبه مليئه قبل الكتب مليئه المقدم يقول المقدم الشيخ سلمان وكانت يقول طرح بعض الكتب الموجود مليانة شفت الشيخ سلمان اصلا مع الصوره جميع شافها يعني كيف ان جميع انت شهرها فشوف يعني كذا ان الشيخ سلمان كان يعد اعداد قوي يقول والله ما بعد يقدر على الكتب هذا اخذ تحال تحال جيد البرنامج وحاجة نحن <تصفيق> يعني هذه هذه يعني الأقلام السريعة والإشارات السريعة المعدة الجيد حبيت شاركها يعني هي نقاط الثقافة والإبداع وحسن الذوق لا تكلهم ما نتعلم هذه هذه هذه الأشياء اللي قلنا نقولها على عجل يعني والأشياء يعني كثيرة جميل جميل جميل تاس أنت أبو إبراهيم الله يعني جميل جدا وأتوقع أن سيلامس كثير من المستفيدين مستمعين لنا في البودكاست بل حتى يعني قد يكون مستفيدون حتى في الآن في حقل البودكاست حقل القدينين والمذيعين غيرهم هذه النقطة الجميلة اللي ذكرتها عاشو نعم لا لا ما شاء الله عليك ما شاء الله, الله ميسا تتكلم خلنا تجربة والله تجربة يعني تجربة قصيرة لا زلنا نتكلم ما شاء الله عليك هذه الحين قصيرة شنو لا لا زلنا نتحلى اعطيك العافية خلينا نسمع من أبو صالح أيضا فقته الجميلة نفس ما قبل اخوي سليمان انا اهتمامي في المواضيع الاقتصاديه والماليه للري بشكل عام فالموضوع اليوم اللي تابع الاخبار الاقتصاديه او الاهتمام فيها يسمع عن مصطلح حرب العملات دائما يطرح حرب العملات العملات اي هذا يطرح بدأ يطرح في الآونة الأخيرة معي مو مصطلح جديد سابقًا طرح في فترات سابقة قبل ما نطلع أو نطرح المصطلح إيش معناه وشو صدبة وليش يطرح الآن وده نأخذ مقدمه موجزة عن العملات أول شيء النقود هي نفس العملات طبعا <تصفيق> النقود نعرف وظائفها وشي وظائف النقود إيش في الشراء والبيع تصدق العملات تصدق العملات تصدق العملات نعم هي بديل عن الدهب الفضل هذا يعني ممتاز لا وظائفها يعني يعني رسل إنها الشراء والبيع ممكن مثلا هذا وظيفة اللي مم. هي تبادل تبادل العم. الدفع الآني وصيلها الدفع الآني مثلا أستيد الالتزامات هذا ممكن ماذا في, في التعامل التجاري يعني سواء, سواء يعني سواء مم. يعني سواء يعني سواء يعني سواء حتى تجارة العالميه يعني أقصد انه لا تخرج عن التجاره ممتاز مم. هي مو بشرط انها تكون تجاريه يعني انا شخص مدني ولا في التجاره لكن مضطر اني اشرب مثلاً بعض الاحتياجات المنزليه او العائليه او الشخصيه او الغذائيه لا لكن الطرف الاخر راح يكون تاجر ممكن لن تخرج عن التجاره ممكن ممكن مم. مم. ممكن أن منك أنت متى تاجر وأنا ما يبتاجر أشياء ما تحتاجها أشريها منك على مهم تكذى العملية هذه العملية مايبتجارية عندي مثال القربيم متى تجارب لكنها أبصر. جملي مثال لا يخرج من التجارب لا تخرج تخل... من التجارب عندي مثال <تصفيق> طيب, طيب. طيب مثلا او مثلا واحد جميلة جميل أي الصدق يعني هذا واحد جميلة ما فيها تجارب انت هذه جاء هذه هذه جرى يلا هذه هذا هلا درك مع دافته وجيت من الاف هذه طيب الجماعه هي وظائف النقود اللي اختصروها العلماء في الاقتصاد وفي الماليه ثلاث وظائف ايوه انها وسيله تبادل الان صحه العباره يعني ان جيت بشتري اي شيء او ابيع اي شيء يكون تعاملي من خلال النقود حلو الوظيفه الثانيه انها وسيله دفع الاجل يعني لو انا بشتري شيء الان وبدفع مؤجل فانها افضل وسيله او افضل طريقه ان استخدمها دفع الآن النقود النقدي جميل. كذلك في وظيفه ثالثه انها تكون مخزن القيمه يعني انا لما احفظ عندي مثلا منتجات غذائيه قد تفسد قد وقد تخر مع مرور الزمن احفظت عندي منتجات مثلا استهلاكيه قد تعمر فينتهي وقت استهلاكها فتفقد قيمتها النقود من أفضل المخازن القيمة عندما في مخازن أخرى فهي تعتبر مخزن القيمة مع أنها تتغير أسعارها بين فترة وفترة حين ليش تغير أسعارها لكنها من أفضل وسائل لحفظ القيمة النقدية مع مرسل طيب مدام أنت جمع تغير أسعار الصرف أو أسعار النقود كيف تتغير كيف تتغير أسعار الصرف قبل ما نطرح الموضوع أو نجاوب عن نفس السؤال لا بد أن نتعرف على أنواع السعر الصرف هي أنواع في سعر صرف معوم من عام يعوم معوما أيوة. يعني يسبح في البحر يتحرك بكل حدريه هذا تقريبا غير موجود يعني أنه يتغير شكل القايه في سعر صرف شبه معوم حبي نعرف أمثل عليه مثل الدولار مثلا الدولار شو صيغ الدولار يسمى شبه معوم شبه إيه ليش شبه معوم هو المعوم يتحرك بحريه مطلقة ما حد يحده يعني لا في الارتفاع ولا في النزول وعكسه شبه معوم اه تمام في انواع هو هو ثلاث انواع في معوم شبه معوم وفيها مثبت في مثبت مثل ما انا عندنا هنا الريال مثبت نعم لكن الدولار من شبه معوم كيف شبه معوم الولايات الامريكيه خليها ترفع إلى نطاق معين معقولة وينزل الانطاق معين معقول تمسل بزخة للدولة بسياسات معينة طيب من الموضي أكتب نحن قلنا الدولار الريال م. نعرف سعره تمام لما نقيسه مثلا بالدولار بال... يعني مثلا بكتعرف عمل في الريال عمل في سعودية الإمارات عملات العربية مثلا كلها بالدولار مثبت نعم حتى الصين حتى الصين طيب الدولار نفسه وش نقيسه به؟ الدولار يقاس باقتصاد الأمريكي بحجم الطلب على الدولار هذه المسائل تغير الدولار لا يعني أنا أقول, انا اقول لك الدولار يصير ثلاثة ريال و75 هل تقصدك مقابل العملات الأخرى اي وش العملة اللي يعني هل هم مثلا يعني يرتبط بعمله مع معينه لا لا او يقاس بالذهب على طول لا لا ما يقاس لا حتى بالذهب الدولار مثل الين مثل اليورو مثل الجنيه السليني وغيرها من العملات القويه تقاس باقتصاد البلد وتقاء وتقيم أو تقارن بغيرها من العملات الأخرى كلها تتغير ما في شيء ثابت كلها مع... كلها معوض ش... كلها شبه معوض حلو مم. يعني مثلا دولار الأمريكي تسمح الولايات المتحدة أنها هي ارتفع مثلا إلى 2 دولار لكل يورو مثلا على سبيل المثال هذا مثال موضح وينزل إن نص دولار لكل يورو مم. أقل من كذا أو أكثر لا في الدخل الدولة مم. كيف ازداد نص في الغالب بسبب الطلب والعرض هذا معروف في الاقتصاد انها توازن السوق بين توازن خط الطول والعرض <تصفيق> ممتاز <تصفيق> الريال طبعا مثبت المعلومة الجديدة اللي قد يكون يجهلها كثير من المستمعين أيوة. انه سعر الريال مقابل الدولار أيوة. يتحكم به الدولة نفسها الدوله السعودية او تحديد وزاوة المالية بتحديد بشكل اكبر وستنقب يعني تقدر أن تقول إجماع الدولار يسوي ثلاث ريال أو الدولار يسوي أربع ريال. الله لا تريح لكنهم ثبتوه من فترة تقريبا عشرين سنة أو أكثر على السعر الحالي وكان في السابق تغير يعني. على أي أساس؟ طبعا على أي أساس كيف؟ ااا أسس كثيرة من ضمنها قوة اقتصادنا فمثلا الآن فيه أفرات كبيرة من احتياطيات الدولة من دولار مثلا. المشكله تعمل. إذا حدثت سعر صرف معين لازم تكون قد كلمتك عن قلتها تمام كل ما رفعت هذا أحسن لنا ولا كل ما قل اي هذا طرحتها النقطه اللي كنت بطرحها اللي هي وش الأشخاص متأثرين بتغير سعر الصرف وش الفئات لو صار الدولار يساوي 4 ريال ممتاز فهمتها سلس انا ممتاز جدا ايش رايكم ايش رايكم اذا صار الدولار الواحد يساوي 4 ريال هل هذا ممتاز ولا سيء طبعاً حتى يكون جعبة تفصيلية لابد نفصل ال أو أنا أظن أنا أظن بالقياس بالقياس بالعملات الثانية يعني, يعني العملات اللي أرخص من عملة ال العملة السعودية يكون الاقتصاد نازل ما هو هذا من الشركة ما هو مبدئي الين الياباني تقريبا 20 ين بالريال الواحد هذا مبدئي العوائق في الاقتصاد الياباني كذلك ال العملة ال الرمّن نفس الشيء مو بدري عاضف ال الاقتصاد. ولكن بس أنت اللي عطانيها. ياخي أنا عج يعني عجيب مرة مرة الدولة في أفريقيا ياخي يمشون بالمليارات وهي ما تساوي ولا ميت ريال. مش السبب. يمشون بالمليارات السبب؟ هذا. السبب إنها الدولة ضخت عملات في في البلد اتضعت عملات وهي ما عندها مم. مخزون. فهمت؟ يعني لازم كقاعدة عامة ما تطبع عملات لو أنت عندك احتياطي بحيث أن هذه صارت أزمة في لبنان قبل 15 سنة يمكن أو عشرين سنة صار في سوق صادم شوف في صار عندهم حرب أهلية دول احتاجت للماء أو النقد فصارت تطبع عشان تسد مصالح. في حل السؤال أخوي كنا نشوف خبر يتعلق في ال في اقتصاد عربي الآن في زعزعة الاقتصاد الأوروبي في في عدد من الدول ما أدري. فقال لي فكنا نشوف اليورو قاعد يطبع نعم. في الأخبار فقال لي احلش ما ليش ما نطبع فلوس خلاص سنغني فحر حل... يعني ما أعرف ش يقول قال لي ليش كده والله إيش هذا طبعا صار فهمت هذه جبتها أنها تسبب أزمة في الاقتصاد إذا كان عندك احتياطي في لبنان على سبيل المثال طبعوا العملات كثيرة عشان سددون صاريف الجيش والرواتب والغيرها مسؤوليات الشعب حكم أنه هم اللي بمن هالتجار في الشعب هم اللي بيعون لحقين الجيش، هم بيسيودون بضاعة لخارج، فبيشتبذلو العُملة اللبنانية بالدولار مثلاً، راح البنك المركزي يلا بدلنا عندنا ألف ااا ليرة ماذا شعمة اللبنانية صراحة ضاع ليرة، بدلها مثلاً بمئة دولار كبحس السنة صار، طبعا تورط البنك المركزي بسبب إنه ما عنده احتياطي يكفي لتسديده دوري، فصار في أزمة في البلد. صار في سوق سودة صار عنده دولار يبيعه بألف يش اسمه الدينار مثلاً. شو بسيط كيف أنهم انهارت ال اليرة اللبنانية بشكل كبير جدا حاولوا سنين حتى يعالجوا يعول يعالجون مشكلة. في لبنان استخدم الدولار يعني يتعاملوا بالدولار وبالليرة. إيه معناته كم كم سنة الآن؟ سنين كثيرة يعني. طبعاً هذا بسبب أنه ما في احتياطيات إذا جيت بتغير إذا جيت بتطبع صار الصف أنا شوف ما ليش نش... بس كان في برنامج وأظنه في قناة أخرى أظنه كان يتكلم عن مديعي صنادقات في غزة مم. أو في فلسطين في فلسطين وباري ويسألوا مسائلهم ويجيبون جواب ويعطينهم جائزة جائزة كانت 100 دولار كان يعطيهم حتى الدولار يعني معظم الدولار كان منتشر في فلسطين ففلسطين أشوفها فلسطين أشوفه. أنا فلسطين لبنان أشوفها راح فلسطين حتى ما أدري في العملة وفي نمو الأجهزة صح في السنين؟ والله ما أدري ممكن ما عندهم ما توصلهم العملة مطبوعة من نفس الحكومة. رحيم بيكونوا برنامج يعني. أو برنامج. ما بيكونوا برنامج في التلفزيوني يخاطب ال يخاطب يعني يجيبلك عملة عامة. أيوة. يعرفها كل يعرف قيمة كلها. طبعاً إذا زادت طباعة الدولة النقد المحلي أو العملة محلية ينقص هذا الصف حكها القائمة بس المعدش هو شيء. هذا عند كل مزاد طباعه الدوله طباعة العملة المحلية أيوة. وهي ما عندها احتياطيات ما تساوي يعني فانها بينزل سعر الصرف هكذا لذلك السعوديه مثلا من الاشياء اللي تمنعهم انها احنا معتمدين بعد الله عز وجل على البترول لو نزل سعر البترول نزلت ايرادات الدوله فانت اذا نزل... رفعت تقييم الثريات مستقبلك ما تقدر تصير تسدد طبعا هذا جواب جزئي لان اصلا تغيير سعر صرف العملة يؤثر في ثلاث ريال في البلد. طيب خلنا بسط الفكرة. إذا قلنا نفس مثال سليمان الدولار يساوي أربعة ريال نختم بالفكرة هذه. طيب. من المستفيد من مصادر؟ في ناس مستفيدين في ناس بتصرين داخل الدولة نتكلم غير الخارج. شو رأيكم مستهلكين مستفيدين ولا لا؟ هذه طيب. الأولى اللي ستتأثر بتغيير صرف صرف العملات. إذا صار الدولار يساوي 4 ريال. هل هل هذا الأفضل ولا لا؟ خلنا أعطي مثال. أنا أقول مبفضل. طب أعطي مثال. أنت تكون بغير في غي موب. على إحساس. على إحساس. ها؟ خلنا نضرب مثال. أسهل. لو قلنا أن هذه يعني هم من عندك هذا ثروة في الاقتصاد في قال إذا كان سعر الصرف سعر الكيس الرز دوليا 100 دولار. في واحد. كيلو معناها بكم بالريال؟ إذا كان دولار سوى أربع ريال، كم كم 400 ريال. ريال. لكن لو سعر الصرف على ما هو عليه بيكون كم كيس نفس كيس أرخص، نفس سعر كم دولار. بيساوي؟ 100 دولار. مائة دولار. معناه ما بيساوي ثلاث ريال. ريال عشان بس ربع هلأ مقابل الدولار. كيف؟ كلما ارتفع قوة العملة أو ارتفع سعر العملة يعني قل يعني مثلا صار الريال يساوي دولار مع الكيس نفس السعر ينزل ثلاث ريال ينزل سير ينزل, ينزل, ينزل سعره أيوة ممتاز لنا لكن في فئة ثانية المنتجين هالشوارق بيسفدونه بيسفدون بعد إذا كان دولار يساوي أربع ريال المنتجين بيسفدون بيسفدونين في الشراء عندي أنا توقع لأن لأن بياخذ من برا وبصير أغلى اللي برا فنفس نفس الموضوع ما يتغير هذا شيء ما تفشل ما استفادش <تصفيق> <شي. تصفيق> لا, لا. هو راح يتضرر, يتضرر. لا عفوا يستفيد يستفيد المستثمرين يتضررون نقلنا قبل شوي بسعر الرز لا تدفع ال تدفع الدولار نعم لا لا تدفع الريال إذا تدفع الريال, الريال نعم, نعم إي صار الدولار ثلث أربع ريال فبمستثمرين بي بيتضررون المنتجين يستفيدون ليش يستفيدون لأن القوة العاملة والمواد الخام والمواد الأساسية كلها تصير غالية على المنتج إذا جاء بيصدر الخارج منافسته العملات الأخرى أو المنتجين آخرين ضعيفة الحكومة أيضا نفس المنتجين راح تخسر وراح تتضرر. بعاد. لأن إذا باعت عت الدولة مليون برميل والبرميل 100 دولار الدولار يساوي 4 ريال فأنه بيكون كم 400 مليون إيراد الدولة لكن لو نقص ااا ريال بيستفيد مستهلكين بيخسر المنتجين بتخسر الدولة <تصفيق> يا جماعة ترى مو رفعت سعر الصرف أو ننقصته إن ترى كل مستفيدين أو لا في فئات رفعت دولة سعر الصرف لكن المنتجين إذا سعر الصرف بيستفيد المنتجين وبيستفيد العكس السابق يعني. جيد واضح حل. هذا الفكرة ال اللي بغي نوصل لها حرب العملات آخر شيء بس تتم بد الحين صاير إن الصين مقومة عملتها بالدولار والصين تصدر منتجات كتير له الامريكا هي مقومة بسعر أقل من قيمة ال العملة الصينية الحقيقية بالدولار يبي يضغط على عملتها عشان ينقصها بتحتله ربي بحكم أزمة اللي عندهم مواصف مكتوف الأيدي فلازم نقص سعر عملته وبصير أزمة في العالم كل واحد يحاول نقص عملته هذا يسموها حرب العملات حين حاول جلافانها هذا جلاف سألوبا <تصفيق> اي نعم اختمنا منها اي زين عموما أن الموضوع قد يكون متعب شوي والعرفة توصلها لكن عند السؤال والاختراح ولا فكرة ممكن يشرحها في الحلقة الثانية بيضا راجع بيضا راجع ممكن حتى الأخوان صحيح في الفودكاست يرسلونا اما على الاميل ولا الفيسبوك ولا على الوثويتر بنذكر في النهاية إن شاء الله في جس خاتمة. سينعلنها كل التوعة حتى أي واحد عنده سؤال ممكننا يبين لنا. أحبتي شوية يعني. <تصفيق> طيب اللي عندك يا طيب تقول اللي عندي قبل اللي عندك أيوة. ما أتعبيني هيدا. في ما في مشكلة. نقول أن نقول للمستمعين أنها حوار بعيدية وذاك أنا من أنا مطول عليك حتى فقرتي جميلة وكلها قصص تخلي أصلًا ال ال المستمعين ينبسطون. وذاك سأبدأ بالفصلة في البداية فصله هذه جميلة صراحة هذه زوجة راحت صديقتها لما رجعت لزوجها زوجها قصت لها قضية الوجبة اللي خذوها كانت وجبة جميلة جدا يعني فقال أسأليها كيف في صلحتها فراحت دقت على تلفون كيف صلحت الوجبة فاتصلها بجيب المقلاة حط الزيت حط السمك ها ثم حط السمك هنا بقطع ال والذيل ثم حط ال ال الوجبة ثم كنت سوّجة ليش أنتي توصل لجتها ليش أنتي تقصين الرأس والزين؟ والله ما ادري لكن كنت اشوف أمي تسوي الحركة دي فسويت مثلها. قالت طيب أسأليها. قال طيب خلنا نسأله وراحت قالت لي هذا الأمان. قالت اللي, اللي تسويها لنا الراس ليش؟ والله ما دلي. لكن الأمي اللي هي الجدة الآن. هذه دائما تسوي الحركات خليني بساعدها فما جى لي بالي اني اساعدها بدل الموضوع المهم راحت دقت على الجده قالت يا جده انت يا امي طبعا. فقالت يا الوالده انت يا يوم يا يوه الوالده و صارت نشد تقاطع الراس وتد تقول والله كنا ندق في الايام عندنا اصلا المقلات صغير فنقطع الراس ونقطع الذيب في عندنا شيء بسيط من الوجبه فقط عشان يكفل جدر بس ها يعني بس هذا السبب يعني وهو ما له علاقة في الرأس وهو ما له علاقة فيه لا هذا الموضوع اللي نبي دخل عليه ناحية الواحد بده يفكر قبل ما يبدأ أي موضوع أو أن يعني الموضوع العام أكثر أن الواحد لازم يفكر ويشتغل عقله قدر صبرهم هم يقولون الآن أن الواحد يعني ما يستغل من ذاكرته كل عشرة بالمائة وبعضهم ناقصها أكثر قال خمسة بالمائة حتى أنه يستفيد من دنيا. وده تشوف بعض الناس في ناس قد ما شاء الله على تاجر وشخص عادي مره وشخص على الراتب وشخص ليش كل واحد له قدرة معينة إما أنها استغل قدرته الذكائية ولا لا خلنا أعطيكم مثال انا أقول لكم كم كم كم قصص في واحد كان مدير مدرسة ويوم جاء حول تقاعد تقاعده النصي مو بتقاعد أربعين سنة لا عشرين سنة يسمونه تقاعد مبكر شوف يتقاعد كان قاعد وفكر بفكره معينة أستفيد منها ففكر بفكرة أنه ينشئ ما معينه معين يدخل في تفصيل معين حتى لا يعرف ان يعني يسوق الناس معينه وعلى لا يفهم فضعا يعني فأنه مشروع معين في خلال ثلاث سنوات يدخر سنويا ربح خاص له قرابة الخمسين مليون ما شاء الله وزيادة شوف يعني كيف في ثلاث سنوات أنا كنت شوف الحين كيف الفكرة إذا صارت يعني واحد بس أعمل فكرة يعني نحاول إنه بس يدهر ااا موجوده والأشياء موجودة عندنا كثيرة يا عن موضوع هذا يعني بعيدا عن التجارة خلنا نرجع للقرآن والسنة هل يعني كانت تتكلم عن القرآن يعني تفكر يعني على التفكر ولا لا خلني أسألكمين صح أسألكم. هل يحثون بس قبل كذا أو شاقة التفكير تفكر هي يعني هل في بعض هي خال بعض يعني بس إعمال الذهن في النهاية هي إعمال الذهن سواء, سواء ديرياً أو ديوياً بش هو آيات ديرية ويتفكرونه في خط السماوات يعني لكن التفكر هل هو نفس التفكير؟ أنا أقول هو البعضة كلها هو في النهاية إعمال الذهن يعني مثلاً في الآيات خلنا أعطيك حديث أه بلال أه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب الأرسل صلى الله عليه وسلم وجده يبكي قال ما يوكي في رسول الله قال ويحكى بلال وما يمنعني أن أبكي وقد انزل الله تعالى علي في هذه الليلة قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لعري الالباب الذين يتفكرون قياما وقعودهم على جنوبهم وإيش يتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربما لم هذا لباطننا سبحانه وقنا عذابنا ثم قرأ يعني كلمة قوية ويل لمن قرأها ولم يتفتى عجيب يعني لا معناك أعمل ذهنك فيما سمعت لك في الآية،, في الآية هل لاحظت ربط يعني لما يعني فصل الله عز وجل في صفة أولي الألباب اللي هم أصحاب العقول قال صفاتهم ويتفكرون فهذه عجيب يعني. أحسنت أحسنت أحسنت ممتاز. أيضا في آية كثيرة طبعا ذكر في أكثر من 300 آية تدعو ادعاء العقل والتفكير في القران يعني قلنا مثلا ارى يتفكروا في انفسهم ما خلق الله ما خلق الله السموات بينهم بيننا بالحق غير فقصص ففصل الفصل عنهم ايش يتفكرون ويتفكرون في خب السموات اول ما يتفكرون كثيرة ايات كثيره صراحه وايضا وآيات وآيات حتى احاديث في هذا الموضوع ضمن الأشياء في قاعده تقول كما تفكر تفكر تكون انت كما تفكر تكون يعني انت على حسب ما يعني تفكر فيه وثم طبعا موقع التفكير بطاعتين لانك تبدل بعده تحصل تحصر خل نعطيك ايضا قصه جميله ايضا عجبتني هذا يقول في جزيرة ملك ملك هذا يحكم مدة سنه واحده فقط في سنه واحده فبعد سنه شو يسوون بالملك يذهبون هم بيلا جزيرة هاد مليها والحيوانات إنه هم إنه هذاك المكان عاد عاش معاش عاش غالي إنه ما حد يعيش في هذيك المكانين في ذلوا مرة مرة أتوم يعني جاي يشيلون واحد الملوك اللي عندهم خاصة صندها كامله كاملة به بيلا تلك الجزيرة وهم راجعين وجدوا شخص طايع على سفينة على قارب كلامه ألجها وخذوه قالوا بتصليق ملك أنت قالوا شو والله ما يعني كويس بس قالوا شوف إن شرطنا نعاد الملوك هذه السنة كاملة ثم تنوديه جزيرة الجزيرة هذه وضعها كذا كذا قال لا تنظر قال لا أنت الملك المهم أننا أجبروا على أن يسيروا الملك شوفوا حتى في السباة جيدين قال خلاص ما في مشكلة هذه <تصفيق> <يعني> جزيرة ودي ملك <تصفيق> المهم خذوا هذا الرجل صار ملك هذا الرجل ليس مثل الملوك اللي قبله فكر يوم فكر كان يا أول ما تولي الحكم عرضوا مباشرة أرسل مئة شخص راح تلك الجزائر قال ودي شوف تلك الجزائر شاف طلع عليهم بعيد ثم ارشد بنت شخص عندهم يعني حاولوا ان يقتلون الحيوانات الشرسة ايضا يحاولون ينظفونها ثم شوي شوي يزينوها عبد الوهاب حطوها زي القصب كلهم كل شيء طبعا يتابعها البلد عده شهور ثم مجف يمكن بعد 9 شهور قال بس انا ودي اروح للخاص اترك بيتها كموره الناس بعد عشم بعد يقولون تكفون لا تودون من الجزيره هذا ولا ودي يضبط قال لا خلينا شرطنا عشان كان دي اخراج وكمل السنه ما في مشكله بعد راح للمكان هذا هي نفسها ايش لسنوات طويله فيما بعد صح. من خلال ايش بعد ايش ما فتح نقول ان التفكير مهم عندنا ليش احنا نقول بعض الاغنيه الموجوده عندنا ما مشره عليه مد في في من الاشياء ايضا حتى في الدين يعني عندنا الآن خلونا خلنا مثلا عن وصيه دعويه جميله في مكتب بديع جابوا وصيحة جميلة صراحة فضيف بلغني الإسلام اللي هو إنك مثلًا كان عندك سواك فيلبيني مثلًا ترسلهم على جوال إن هذا جواله وثاني فيلبيني هم يد يكون عليهم تواصل مع تواصل مباشر ويسلم يعني. أسلم على يديهم بالمئات. كل ما من اللوائح هاوب فكرة. أنا أتكلم عن نفسي أنا جربت معهم أرسل لهم يرسلوا الوثارة نشكرك سنتواصل معك شافين ما بعد مثلا في شيء معين حتى لو أسلم يرسلك ترى أسلم بلغونث وذالك من ضمن الأشياء أن في واحدة زي كذا يعني أنها أرسلت جوا الواحد فيهم يوم جوا يعلمونها أنها ترى أسلم كذا قالوا ترى هتوفيت. سبحان الله كيف أنها يعني آخر حياتها أنها أرسلت واحدة من الإسلام. أسف وين كاسلم نسمه؟ والله إن شاء الله. مش ما أرسلوا لي بس إن شاء الله إن شاء الله. أنا <تصفيق> <تصفيق> أقول يعني كيف إحنا نحتاج إلى إعمال في جميع أمورنا؟ الجميع أمورنا الفياتية. إذا لكم يعني تأكد القضية بعض الناس يقول أضيع وقتي في التفكير هل هو موضع وقت؟ لا أبدا. وهذا فضي. طيب هل يعني يعني, يعني بد اللي الدكتور علي سلحمة يقول إن هذا أصلع الأصفي عبادة لللاجئين تفكر هذا عبادة لللاجئين. وإذا سمعت أنا مجموعة أصلًا من الناس اللي لهم علاقة بالفضاء انهم يوم يشوفون فضاء الطوليه والمجرات ومدن الشوش كثير في الخط اسلموا من خلال هذا الشيء اللي كانوا يفكرون بشعله يعني في النهايه الخط هذا اللي مب يعني ولا يصلح يكون فيه اثنين هم كانوا هم كانوا يفكرون وقبل الذهاب فكروا في الذهاب فهم عملوا يعني كل وحده كل وحده ملاحظه للثانيه خلوني اعطيكم قصه جميله عجبتني فيه واحد كان بيتقاعد قاعد سنة عدم الأخيرة لي يعني أربع سنة بس هذا فغارة وليس عندنا اسمه دوزيف فقرنا يتقاه قال أخي لا بد أفعل شيء معين لنفسي بعدين يقول الله تبقر وخلاص والله تبقر وصل ما عدك حسنا كامل يعني المبنى فقال فكر فكرة لو كان ديك هو جاي الانترنت فقال لا يكون لي علاقة بالانترنت واستفادة كبرى منه فقر وش اللي ممكن أسويه تميز عن غير فجاء فكرة بيع الكتب عن طريق الإنترنت العجيب أن هذا الشخص يعني ما شاء الله تبارك الله أدر أدر للإنترنت بشكل غير طبيعي والإحصائيات أول ما بدأ يعني فاقت التصورات حتى أن في سنة واحدة أو سنتين تقريبا في عام 1997 كان جمال مبيعات مليو كتاب ما من مكتبي؟ يا ما أذكر عندي مو بعيد يكون أمازون هو قد يكون بدأ بالكتب أيوة ما أمازون أحسن أمازون, أمازون, أمازون أيوة في في تقريبا في سنة, سنة مليون كتاب أنا أقول لك هو بدأ بالكتب ووصل الطيارات بعد ما شاء الله صار <تصفيق> وصل إلى مية مليون دولار ها ثم في السنة اللي بعدها سنة واحدة فطر وصلت نسبة النبيعات 838 بالمئة أجيب. يا أخوان مضو الضعف ولا الضعفين ولا ثلاثة ولا عشرة 838 بالمئة شوف بعض كيف توصل واحد فوق فوق فوق فوق أنا عن اللي هنا أحيان واحد يقول يتشان في كلامك يتشان في ما ما هذا <تصفيق> لا إحنا إحنا مو جبنا هنجبن أشوف مثال هنا موجود عندنا موجود هنا أعطيكم مثال أخير في الموضوع هذا واحد من زملائي كان معي مثل سيارة سيارة كان بعد فترة بعد فترة رجت عنده مثلا شاء الله ما شاء الله ما ما شاء الله ما الله ما شاء الله ما شاء الله آخر مودي، ثم شوي وانا ما زر أسياطي كامل، <تصفيق> ثم بعدها إن شاء الله جايب لوكسنز، ما شاء الماضي شرب جايب لوكسنز آخر نوع أيضا، ما شاء الله، فمشوا جب يعني هذه الأشياء مثل ما موجودة حولنا إن بسقتها وغيّر طريقة تعامله، بسوا <تصفيق> حواليك؟ لا أعتقد ما ودي أقوله، يعني, يعني أقصد لا أقصد يعني أفضّل إنه، لكن هو لا, لا, هو لا لا لا، ولا يعني, يعني أقصد هل هو يعني؟ بدأ تجار معينة ولا؟ إيه لا دخل في شيء تجاري. في عمل تجاري أو مشياني أو زي كذا. فاا يسول الله مبرك هذا العمل يعني. أنا أقول يعني هي في أفكار معينة سويتها ممكن توصل وممكن ما توصلت يعني في النهاية تفعل السبب لكن نرجع موضوعنا حتى ما ننط على مستمعين يعني هو في النهاية التفكير حاول أنك تفكر قد استطعت طبعًا موضوع التفكير كلام كثير فيه تفكير طبعًا أنواع وتفكير له طرق وله أسباب لكن النهايه يهمني إني يعني أشهد السامع والمستمعين في انه لا بد أن يتفكى ويفكى في وضعه لا ملاحة الدينية ولا ملاحة الدنيوية ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وللآخرتها حسنة وقنا عذاب النار جزاكم الله خير على استمعنا يعني نبه الأمور والمستمعين تفكر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا تقريبا توقع كل واحد يعني. مستمعين تضروا الإيميل قبل الإيميل أنا ودي أعلوهم إعلان شبول الجاي أنا سأتكلم عن موضوع مهم توقع وقضية كيف تضع خطة للسنة كاملة, خطة أخص أخص كاملة. يعني خاصة ببداية السنة خاصة ببداية السنة سننتها الآن أيام بسيطة في 22 سنة فنبدأ في سنة جديدة فأنا سأتكلم عن كيف تضع خطة وتستمر عليها وده سنة ممكن واحد خلال ثلاث سنوات أكثر من ذلك لكن يعني وأنا في المصلات إذا حطت يعني خطة ستستفيد استفاده كبرى كل منها وضع يعني أهل الخطط يعني استفاد المستفادك كبرى ااا لكم يعني سمعنا يعني ممتاز شو أقنك كانت يعني اليوم جلسة بدون بعد محمد وما شاء الله يعني جلسة طويلة و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 حسابات جميل mm -hmm. يعني 4 4x40 4 رقم المرور ولا بعد لا رقم المرور رقم المرور <تصفيق> رقم المرور هذا في أيضا لنا حساب في في تويتر فيسبوك نعلن عن هذا فيسبوك ممكن اللي يدخل على ها. طب ممكن يدخل في تويتر اه فلنا دائم فيسبوك فيسبوك سبع جاي twitter.com slash 4 x 40 mil ما شاء الله هو نفسه يعني هو نفسه نفس الشيء ان شاء الله سيكون في فيسبوك في فيسبوك يعطيكم العافية صحة كانت حلقة جميلة متنوية كانت تتكلم واحدة منها على الإعلام والثانية عن الاقتصاد والثانية عن التطوير كان صراحه متنوعه كثيره نعد المستمعين ايضا تكون الحلقه الجايه نفس الفكره بهذا التصور ونحاول نفعل المستمعين وواحد يكون لها مشوقه باذن الله باذن الله الله